شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أسلح من زكاها وقد خاب من دشاها كذبت ثمود بطغواها